وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي فَسَألُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَفِي بَعْضِهِمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم اموالكم ويغفر لكم ذنوبكم ولن يوفى لكم رسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما ان بعض فان اصغر حديث كتاب الله تعالى وغير الهدي هد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مخدساتها وكل مخدسة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد أيها الإخوة بركاوة من الأحباب هذا هو اللقاء الرابع في الكلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كجزء من هذه السلسلة التي عنوانها فبهداء مقتنه وقد تحدثنا فيها النبي لأينوح ونبي إبراهيم ونبي موسى ونبي عيسى ثم نبينا محمد، على نبينا وعليهم جميعا أحضر الصلاة وأسكى التسليم وهذا اللقاء الرابع في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث التقينا في اللقاء الأول بأوان محمد رسول الله ثم في اللقاء الثاني بأوان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم اللقاء الماضي الذي كان قرونه النبي صلى الله عليه وسلم عالم من المعجزات او معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو اللقاء الرابع حول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أروانه لقد كان لكم في رسول الله وسوة الحسنة نسأل الله جل وعلا ان يعين رعيwirكم على الاقتداء والتأفسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبداية أيها الكرام حاولت أن أفرد لقاءا معكم حول خلق النبي صلى الله عليه وسلم ليكون مهوان وإنك لا لعلى خلق عظيم والحق أقول أنني وإن أزمع مادة هذا الموضوع وإنك لعلى خلق عظيم رأيت أن هذا الموضوع يتطلب مني أن أحدثكم عن الديه كله بل عن القرآن كله إذ أن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كان القرآن يمشي على الأرض فإذا أردت أن أتحدث عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يلزمني أن اتحدث عن القرآن كله بل أتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها بل أتحدث عن تاريخ الصلاة الذي طبع النبي صلى الله عليه وسلم خلقه عليهم في نصف عملية شخصية في أشخاص الصحابة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة خلقه فاكتب الصحابة بخلق النبي صلى الله عليه وسلم فاكتبيت, فاكتبيت بهذا الموضوع بلقطة أعرج عليها تحت موضوع الليلة، لقد كان عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحدث عن كل النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة، كان قول القرآن، كان القرآن يمشي على الأرض، أتحدث عن ذلك بقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل تهديد ودعنا تزكية. وأفضل تذكية من الله جل وعلا من النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكاه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم أننا نضعنا ليلة لقد كان لكم في رسول الله أصمة حقنا أحاول في هذا الموضوع أحاول أن ألف طرفا فقط لا أن أتحدد عن كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي علينا أن أتأثر بها إنما ألفت نظرة فقط إلى بعض الأمور التي ينبغي أن تنظر فيها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتقتبي به ولتسير قلبه لعل الله جل وعلا أن يجمعك به أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الكلت فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم له المقدمة وهو الأستاذ وهو إيمان في كل شيء من أول هذا الدين فإن أردت أن تسأل عن العبادة فمحمد صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأخشع الناس واعبد الناس ربهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو عن نفسه أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له فأتقى الخلق على إطلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما هو وارسع الناس وارقت الناس قلبا ونحنه الناس لربه إلا أنه مع كل هذا متواضع ولا يحب الإطراق ولا يحب النفر ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أسجع الناس وأخرى الناس ومع ذلك كان أذهب الناس وأكثر الناس مسكنة وفكرا إلى الله جل العالم كان النبي صلى الله عليه وسلم اقوى الناس وبعدال كان ارحم الناس وانقى الناس كان بيصنع الناس وكان مع ذلك احلى الناس كان اقوى الناس وكان مع ذلك اصبر الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم اشجع وانقى الناس ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم استاذا في تحمل السادات يستطيع ان يرد الكائن بمثل عنه يستطيع أن يضرب برضة تقول لك من يتسلم فيه كلمة ومع ذلك كان يتحمل الشدائد ليرسل لنا طريقا إلى الله جل وعلا بل ليبين لنا مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتخرج فيها القرماء بل ليبين لنا الجامعة المحمدية التي يتخرج فيها العلماء يقول الله جل وعلا أن يجعلنا يكون من المكتدين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم اولا عبادة النبي عبادة النبي اسمع لتتعلم كيف تقتسب النبي في عبادة عباده النبي اسمع لتتعلم كيف تسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم في العباده اسمع ايها الجاهل ايها المذنب ايها الفاسق ايها المفرط اسمع يا المعصوم وهو احمد الله اسمع الى المقتول وهو احمد الله اسمع يا الذي أكلمه الله بأعلى درجل في الجنة وستفكر قدمه من القيام بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله يا من تريد من تدعو الله جل وعلا من أخامك أن يجعلك الله مع النبي صلى الله عليه وسلم هل تذكر يوم من أيام يوم واحدا صليت فيه قيام في الليل فقط في قرر كلمة تفكر كذا يوم في عياتك يا صارب الأربعين أيها الضابط الثلاثين، يا الشاب صاحب العشرين القوي الفتى، تستقر يوم في حياتك يوم واحد، أمتي في الليل لبنت المرج قرمت، أقسى حاجة تقول جو رجلي ما شلت عليا، بل بظهر وجهني، إنما نبيك صلى الله عليه وسلم مكفول له، معصوم، آه الناس قفر ومقاما إن الله جل وعلا، ومع ذلك كما تقول هاي الشيء، والكل يحبه. لكن اين من يدرك ويأي ويبهم اين من يحس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفتر قدمه رجل ثورا بل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل يوما حتى سال الدم من رجليه. تعرف يعني ايه يعني اللي بقى كثير بيجرد الهال صح النبي بقى كثير ومن كثرة الوقوف زالت اسعد الأبناء ومن كفت هذا الوقوف سام الدم من الجذع ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعد بالقيام كان يسعد بالقيام لا حس بجلسون مش حس ليه لذة سعادة فرحة لو انت حسيت لذة الصلاة وحلاوة المناجاة وسعادة القرب من الله جل وعلا والله ستهوى عليك العباد لو أحببت الله جل والله ستقوم له في جوف الليل لتقوم بين يديه وأنت تعيد المطمئن فهذا فضل بن عياء عارفين؟ فضل بن عياء عبد الحرمين بيسألوا مرة بيقولونه ما هو أحب شيء إليك وما هو أبغب شيء إليك أكثر حاجة بالحباء إيه قال أحب شيء إليك أن أرى الليل قد اخترى إيه ليه أرى ليه قال لأنني أحس باختراب وقت القلو ما حبيبي جل وعلا في النهار بكلم ناس باشتغل باشوف العيال اناب ليل كلو ومرش هذا اعرب وقت بكون في مع الوهي جل وعاب الليل فكل ما للي افرح احس اني قربت من ربنا وابغض شيء الي ان ارى ما هو يفرح اذ انني ساقطع قلوتي حبيبي وربك لأكلم الناس مرة ثانية لو انت فعلا بتبقى مبسوط لما تقعد لوحدك مش لما تقعد لوحدك الشيطان يجيب لك بقى الذنوب وتفتح التلفزيون وغش على النت وتتفرج من الشباك وتعمل المقاص لا لا انما لو انت فعلا وقت الخلوة بتتسعد بخلوتك لربك تسعد حبيب الله فأنت قريبا لله فأنت قريب من الله جل وعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الليل كان يحب الاقتراب من الله جل وعلا حتى أن أم المؤمنين عائشة رجال الله عنها والحديث رواه بن حباه بإسناد جيد من حديث عطاء ابن عمر راح وعبيد الله بن عمي أنها ما أتى مع عبد الله بن عمر الطغبي إلى أم المؤمنين عائشة رجال الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فسألوها قالوا لها حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولنا أعجب هذا يكلم النبي عريسو ثلاث ثالث وهي تبكي ذكى ثم من هنا عائشة حين دلتها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت للثلاث لقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أم الليل ثم قال لي وقد كنت في إثرك يا عائشة ذريني أتعبد الرب ذريني أتعبد الرب فقالت والله إني لا أحبك وأحب ما يسرك اسمه شبل اللي بي انسى مع البتاه يقف على المخصة معها ثلاثة أربعة ساعات، وبعدين من الساعة ستة الساعة بعث عشرة كله له لتأخرت خلاص معلش لازم راح لتأخرت اللي انا ايه لسه بادري تقول له ساعة عشرة عشرة من ستة لأشرة أربعة ساعات، معقول اللي اتعدى بسرعة جاية ايه انا مش ذالي الوقت لو انت حبيت ربنا والله والله والله لو حبيت ربنا هيعدى عليك الليل كله وائد تسمع أبنى السلام تقول لي ليه لعدى بفرأته ليه لماذا مرة الليلة بسرعة وأنا أحب الخلوة بربي جل وعلا فأنا أحبه سبحانه وتعالى مش بقى لا فتاة ولا تلفزيون ولا ولا مصر ولا أهوة لا لا إنما تهر الساعات مع الله جل وعلا سريعه وأنت تستطيع أنت توقف أقارب الساعة لأنك الآن مع الله جل وعلا كما أحس نبي الله موت لما بيكلم ربنا تبقش بالصلاة بكلم ربنا في كموسى بكلم ربنا فنفس اللي قلنا عديش نفس يقول له اللي كلام مع الله جل وعلا ربنا بيسأله سبحانه وتعالى بيقول له وما ترك بيمينك يا موسى انت ما ايه في يدك لو أنت وشيل وشيل أنت في إيديك هولك منديل انما عاوز بقى كلمتك كان ممكن سيدنا موسى يقول له وما ترك بيمينك يا موسى يقول له عصى عصى خرسي إياه لا لا ده عاوز يكلم ربنا عاوز الكمان يقول إذ أنه يكلم حبيبه جل وعلا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا أتوكأ عليها وأهش بها على ولمي وليه فيها ما بكرة يعني يا رب العزن أقول كمان بل كان مكتوب منك عشان ما تقوشها يا الكلام ده مش مكتوب منك أقولك كمان تأري بكرة قال ألقيها يا موسى حتى الله أستغفر الله عرف الله جل وعلا أن موسى يريد الكلام معه الله جل وعلا تكلمها أكثر قال ألقها يا موسى فإذا عيد انتقى قال أخذها ترميهم وقعد أخذها قال أخذها ولا تقف سنعيدها في وطع الأولى واغم يدك إلى جواعك تخرج بيضاء من غير سوء آلة أخرى قاعد يتكلم مع ربنا كثير فرحان مبسوط سعيد فسيرنا موسى سعيد ومصدود ومن بطد ومن شرح الصد مع الله جل وعلا في الأخير بقى ربنا كلمه كثير في الأخير قال له خلاص أشوفك بقى ولما جاء موسى لمقتنا وكلمه ربه قال رب عالمي أنظر إليك أنا عايز كمان خات كمان فحيط فقط العود أشوفك فأنت لو أحسست بالقرب من الله جل وعلا لو أنك أحسست بالقرب الوقوف بين يديك جسدك يتعب ظهرك يتعلم أعضارك تتهدك ومع ذلك قلبك سعيد يريد أكثر وإذا نشطت وإذا نشطت قلوب تعبت في مرادها الأجساد وإذا نشطت القلوب في طاعة علام الغيوك وبالقرب من الله جل الله تعبت في مرادها الأجساد جسدك متعب وقلبك منشلح وقلبك نشير إذ أنك حبيب تحب الكربة من الله جل وعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال العائشة زلت المكرة الوحيدة ما قال لها يالون قد لها حلوة لا لا قال تجيني تبيني أقضي لها حلوة مع ربنا يا عائشة داريني أتعبد الرب أنا عندي أوق من إيديه في البرد ركلي سوهم أحسن من إنه أنا عن يفتر بجوارك داريني أتعبد الرب فقالت شبها هي عرفت عندنا نبيه قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اني لو أحبك وأحب ما يسرك أنا عارف من بيت راح إن أكون بين ربينا يوم بين ربينا والله اني لو أحبك وأحب ما يسرك قالت رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم فوقف يصلي كلم يزر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وربه يصلي وربه حتى بل حجره أخر مرة عيدت أنت إمتى من خشة الله؟ أخر مرة بكت من خشة الله إمتى؟ تشفين؟ من بعد رمضان تتكر بكت من خشة الله من نسبة القرآن ونقرأة القرآن؟ أقول لنا عليكم يقول كما تقول عليكم قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويبكي حتى بل حجره ثم لم يزل يبكي ويصلي ويبكي حتى بل الأرض من حوله ووقف النبي على حاله أجده حتى أتاه بناء لمؤذنه في صلاة فقالت قال له يا رسول الله تصدق هذا؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أكل وأحب أن أكون عبدا شكورا عبدا شكورا يعني مش بعمل الكلام ده عشان ذنب ربنا في الهولو ربنا يقوله أخي من الصلاة الطرفين نهار وزنف من الليل إن الحسنة يريبنا السياء يعني كونة الصلاة بالله تذهب السياء إن لم يعملش في الأعجاب سياء ولا بيه ذنب لهم واحد إنما يصنع النبي ذلك شكرا لله يا ربي ادتني أعضاء هقوم بها على ادتني أعطبني عطل سأصبر نفسي به لك سأصبر وصر سأقوم به القرآن وصبر سأسمع به القرآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتل وحب أن أكون عمدا شكورا ثم رجع إلى بيته فسألت عائشة نفس السؤال سأصبر هذا وقد وصل لكن ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد نزلت علي الليلة آيات من القرآن ليلا لمن قواها ولم يتفكر فيها إلا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآيات من سورة آل عمران الآيات دي كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرفش ينام لما يراها ما يعرفش يقوم لما يراها وليجي ينام تؤرقه يدوب ينام شوها على السليل يوم ثاني ينام كما تقول عائشة شوف العبادة يروح ينام أنا عاوز كده تقرق شوف كده النبي اللي عامل الكامدة في ليل يبقى بينام أديه السيدة عائشة بتقول النبي عليه الصلاة يقوم يقرأ الآيات وهو يتوضع آخر 14 آية من الأمراض النبي يقرأها عليه الصلاة والسلام قبل ما أوقعهم النوم بإرحالهم بصده وهو آين هو بتحرم وبعدين يروح يصلي سيد عاشي بقود يصلي النبي صلى, صلى الله عليه وسلم ركعتين لا تسأل عن حسنهما وطولهما ركعتين دول جدا وطول جدا طول يعني ايه يعني ايه مثلا لو قلت لك طول ركعتين طوال يأخذوا منك اديه حاولك في الوقت الركعتين تقول بالنسبه النبي الدودي سيدنا عبدالله مسعود صلى مع النبي يوم ركعتين بول وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوقفت بجوار لا أبي يصلي كده وين جمل فيقول حد فصلى النبي واقفا يقرأ حتى همت بأمر سوء بول من كتر ما هو الفئرة أنها مت بأمر سوء اعمل هذا غلط اقول له ما هو تعمل ايه قال أن أجلس وأدعى تحبت بقى أعلم عسل بلد بلد مش يدع أن أجل سوادعه ده ركعتين في من عسل بالعالم وقف النبي يسلي ركعتين لا عن حسنهما وطولهما صلى ركعتين تقول ثم يرجع لينام ينام عسل لسه هينام يدوب النوم يجيله فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام. يدوب ينام حن بسيطة يوم مفزوع يوم مفزوع يتوضع مرة تانية وهو يقرأ عدة آيات إلا في قتل السماوات والأرض إلى آخر السورة يقرأ هو ما وبطبه ويصلى رجعتين السيدة عاشي تقول مالية ثانية لا تسأل عن حسنهما وطريهما يروح ينام بعد ما خلص رجعتين يروح ينام يدوب النوم لسه هيجيله ينام حاجة بسيطة يقوم الآن يقرأ الآن ويطبه براء ويصلى رجعتين لا تسأل عن حسنهما وطريهما يظل يصلي النبي حتى يأتيه براء يؤذنه بصلاة الفجر بين قد في النوم النبي عليه الصلاة والسلام كم نوعب ايه لو واحد منكو عمل هاي ليه من الليل ليه واحدة بس عمل الكلام ده هتلاقيه ليلة طول النهار النبي ربنا عزيزان بيقول لي مش بيقول لي كم الليل وبعدين ليلة طول النهار لا ده انت وقت في النهار دهر انما في الليل عندك زاد لابد ان تاخذه هذا الزاد هو ده البنزين بتاعك لو انت ما خدتشي بنزين بالليل فهم بالنهار ما تمشي مش مش بالنهار بيناه لا هذه غضوة من النبي صلى الله عليه وسلم لا. لا لما تردعه لما استطاع أن يسير في الدعوة لله قال الله جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصه أو انكس منه قليلا أوزد عليه ورطي القرآن سرطيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة إننا شئة الليل في أشد وطئا وأقوى مخيلة طب في النهار لم برحتك لا إن لك في النهار سبحا طويلة واذكرت اسم ربك وتمثل إيه في النهار تقوم بلايه تنقطع للدعوة لله تنقطع لتعليم الناس لك في النهار سبحا بين الناس طويلة لتعليمه دين الله يعني لنبي عصر بينما يمكن أكل النيل خائم بينما سؤل الظهر الزناسة بتنب لو أنت قمت من الناس. لو لوليتم على الفجر هتلاقيك قاعد نايم لو قمت اطلع الظهر يبقى جزاك الله غيره كثير من اخوة كده بقولنا لو انا نمت بالليل مش يصال الفجر بقى من ايه بيصال الفجر وينار فبتقوم امت بالله على الظهر ليه لا ده النبي على الفهم كان يقوم الليل تعالى بقى قد الزرس لقد كان لكم في رسول يقصوا ان حاجنا كان بينابقى بيه ما تقلقش انت عاو السلام في نوم طويل في القبر القبر هتنام في القبر في نوم طريق فإذا عادت انترد صبر نفسك تكون خلاص مضع عادة النوم يا خديجة مضع عادة النوم يا خديجة ما عادة نوم نوم إيبقى الإيمان رابط عمرت قرب الشاب يوسف إن شاء الله تعالى خطبت بردوس ستكون عن النوت بعد مكرم إن شاء الله في بردوس عن النوت لأنا هناك شباب طلب مني كثير أنا أخذت عن هذا الموضوع شاب هناك في حوالي المسجد هناك كان بلك يبسجبت أنت بك 20 سنة 21 سنة وطاحت وقعنا الشباب مش مصدقين معقول هناد اللي كان ماشي على اللي كل سنه اهو اللي في المنابي وهو وقع مره اتكسر ويعمل مصح كل حاجه باظت راح الأعمال بقى بيته بقى مستغرب لا لا ما عادش خلاص كان لسه اياد يتجوز خلاص ماشي يا جدع كان لسه ناوي يخلص الكليه ماشي كليه كان لسه ناوي يخلص اللي يبقى مليونير وريث محمود ويعيش في جنة ويركب عربيه ماشي فلوس اتقطعت خلاص فالنبي عليه الصلاة والسلام عارف اني معتش الحياة عربت الدنيا اه بلد مرحيل اقترب الساعة وانشق القمر اقترب انك عسابه في رفله تلابد ان تأعيش انا للمحبيب ان تأعيش اعيشة عيزة لنعيشة النبي عليه الصلاة قال لي ساعات نومك ايه ثمان ساعات في اليوم لا لا ثمان ساعات يقول لك في الجسم بلستفشر في 8 ساعات لا والله والله مو في انتنام ساعتين 3-4 وربنا يتريمك وماركة فيهم وممكن ممكن أن تكون حسيت في يوم من الأيام أيام الامتحانات تشتغل مع نفسك تيجي تنام تيجي تنام يا دوب قبل الفجر بنص ساعة تنامها وتقولها وتضبط المنبه قبل الفجر كمان مسطلع الفجر قبل الفجر هل أنت وقت كم من الذاكرة نص ضعف رزقك فيها البركة وتروح تامتحن وتذاكر وتطلع على الأول بفضل من الله جل وعلا فمسألة تعود عود جسمك إن النوم ليل عشان هتنام طويل في القبر. فهذا وقت العمل أخسر وقت أن أنت تنعم بغير احتساب وقت يمر عليك أن أنت تنعم بغير احتساب وأخسر وقت كذلك أن أنت تقضي في الخلاق أعسر الخلاق لا أعلم تسكر ربنا وأنا أفتمحاك فأنا مش عارف الأخ الموسوس عفان الله إياكم وكل اللي موسوس الموسوس الذي يدخل خلاف وقت احتسابه ده يبقى جمعين ده يوم تخسار عليه وقت باية ومالوش اي طيب يعني مالوش مش في حاجة ما يطلع هتلاقك وبتاع كده ويقولك ان في وقت وضع خمسة ان شاء الله هيمدهونك بعد العمر لما فيه فنك في لا ده في وقت وضعك في الحمام ساعة لا لا مفيش ده مش وضعه فالبات ده محسوب عليك ضع منك خسارة ما فيه اي حاجة فلا تضيع وقتك لفي النوم ولا في الخلاة ولا فيه حاجة اغتنم وقتك في طاعة الله جل وعلا يجي النهار ما تنب كان عمر بن خطاف يا ظن العام لا ينام بالليل ولا النهار إلا غفوة يغفوها وقت الضحى بالليل يضيع حق ربنا بالنهار يضيع حق رعيته يجي بالنهار يتعب يوع يغفل يتواروه يكمل بيئة يومه ده كان سيدنا عمر مش بقول لك عمل كده إنما حدد لنفسك قبل ما تنام ساعة نومك مش تنام تقول إما بقى فورة بقى لا لازم لما تيجي تنم تزد من أجل لازم تقولي والدك اهدتك او زبتك او زبت صحيني الساعة كده مش اراح انام الساعة النبقى قوم بابرحت ممكن ما تقومش ممكن ما تقومش يضع عليك سواتين وربع لا لازم قبل ما تقف تفض من ابنك فتقلل ساعات نومك انظر الى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم تختدي به كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله وسلم علىه يصلي ويقوم الليل ويبكي بأي واحدة تقول الليل ان شاء الله تعالى كما عدتكم معتقم إن شاء الله من سنة، إن شاء الله يمكن السنة جاية إن شاء الله نكلمكم عن رهبان النيل. والسنة اللي بعدها إن شاء الله عن في السنة النهار. بس ربنا عينه وياك. السنة جاية معاتي عليها غير إسبوعين ولا حاجة. السنة جاية إن شاء الله ركنا عن رهبان النيل إن شاء الله تعالى. فشوف النبع فكان يقوم الليل وكان له صنم النهار كله وكان هذا هو وجهه على النهار كله وكان هذا وقت الليل اللي يشوف بدعوى الله في النهار هنا قرار ده ما بيتمشى. ليه مين طول الليل ليه ده كان بيتعب نفسه في ضوء الناس نزلت ان الله تبارك وتعالى قال له فلعل كباء نفسك على اثارين الا من اغذى حديث اسفه يعني انت قاعد نكت طول النهار في ضوء لا ده بينام طول الليل ولا ايه لا اللي شافه بالليل يقول ده ده ينط من يقوم الليل كله حتى ده فتره قد ما يوم يقرأ ايه واحده انتوا قاعدينوا في عبادك وان تخفي له فانك انت على ساعتين يقوم النبي يأعبد الله صلى الله حتى يشيب شعر رأسي ونحياتي كما قال له أبوك رأمه كما عند ترميزي بإسلام الحسن والألباني من حديث الله الرئيره قال عبد الله بن عباد قال أبوك وعمك ورسول الله لا تشيبه قد أسرع إليك شعرك شاب لي مدري لي يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وآخوتها انت شعرك شاب لما قلت القرآن. جوابك اخو طالعه دي سمره قران فين فين عبادتك للنبي عليه الصلاه هقولك بس ركعة النبي صلى الله عليه انت عارف انت عارفها ركعه حذيفه النبي صلى الله عليه ركعه واحده بس مع حذيفه دي عباد مثال حطها قدامك الايام كل ما تيجي تنام بص كده قدامك تذكر ركعة حذيفه بس افتكر تقوم تقوم ما تعرفش انت تذكر ركعة حذيفه النبي عليه الصلاه حذيفه لاوي بيصلي حل كويس تقيش تصلي مع النبي يعني فكر كده لما كنت واقف اقوم الليل وشفت انه اقوم الليل حلو قوي اروح اصلي مع عبد الرحمن وقفت جنبي تقول انا هطلع امتى تتوقع اركع بعد ما نقرا قد ايه شوف بقى حذيفه ظن في النمل عليه صلى في الليل قال حذيفه للمسلم وجد النبي عليه الصلي تصرفته بجواره فاستفتح النبي يقرأ بالفاتره تقول يركع عند ال100 بيظن النبي ان النمل مش معقول يركع قبل ما لا لازم يقرأ 100 آية أول أبن يقرأ 100 فأنت لما تصلي جنب واحد بيقيم ويطول هيركع عندك 100 آية يعني جلد تقريبا في البقرة 100 يعني جلد فهو بيقول يركع عند الماء ظنوا في النبي أنه يركع بعد قراءة جلد قال فمضى النبي خلص مية خلص جلد وعدى قلت يركع بها خلاص يبقى يا. هو النبي على السلام يابع أسهم الصورة على ركعتين يابع أسهم ركعتين يابع أسهم ركعتين طيب مع التنمية يابع أننا هنف هنفر بركعة بالصورة كلها سلط أنا أذكر واحد من أشجادنا الدكتور سعيد رحمه الله تعالى واحد من كبار دعاية المحلة الكبرى جاءت الزجرة المنصورة مرة هنا وانا فتبس غير وصلّى بالجماعية الشرعية فالطلعشها سنصلي سلط البكرة تعفين الجماعية الشرعية بيصلّى وراء من أشياء قديمة بيصلي وربما عشى صلوات صلا في سبعة عشر في سطر بكرة هل لما شوف النبي صلا مرة في صلاة البقر في سطر فقال لي عيشة غمرة صل البقر أجرت صل البقر سلم من حد هنا من الأشحاد في الأخير لا ثلاثة مرة اللي هو ما يبينه لا يمشي ولا عجول يقول للراجل يعني شبهنوه بعد ما صلى ثلاثة بس بتالي إحنا لو زودنا أيتين في الرتبة يكلونه يكلونه فحزيف ابن الانت بيقول يركع عند الماء فمضى النبي عصاب قلت يركع بها صلى النبي مضى بعد البقرة واستفتح شرط النساء فلح حزيف بقى خلاص اتقطع ظنه ما بقى اينا ما يركع عنده فعلت وقرع النبي النساء ثم استفتح بقى العمراض فاتمها يعني البقرة والحديث قدم النساء بقى عمران البقرة والنساء وقى عمران شوف أحزيف بقول ايه انا عزك بقى تعيش مثل حزيف حس كده إني أنت ما غرف عزيف وأعجب بالنبع على الصدر البقرة وأني عمران نساء أو البقرة والنساء والعمروان كم جزء آخر غريب البقرة وأني عمران نساء كم جزء خمس خمسة وربعين بالضبط خمسة وربعين قال إن له خم أجزاء في ربعين في في في طب إراز ذا قال حزيفة ثم ركح هل بعيسى حزيفة أول كده كأنه ثم ركح أخيه من ركع يعني تمام ثمث أبذاء فركعه كان ثم ركع النبي عليه الصلاة نصدق ركعه لكن الحديث فقال إيه فكان ركوعه قريبا من قيامه ركع أطاع ركوع كما أطاع القيامه فكان ركوعه قريبا من قيامه في أقوال الآن مش أقول هالك فكان ركوعه قريبا من قيامه قال. في ثم قال فكان قيامه قريبا من الركوع ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه لو انت صليت ركعة بعد كده وقال النبي صلي بعد كده ركعة معاه. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصلى الله عليه وسلم فصلى قداته ركعة مع النبع أو السلام بقول لي بقى بقول في الأخ يقرأ النبي مسترسلا يعني ايه مش يعني. ألف لامين ذلك تاب الله الرسول ودى من تقلق نزيم الورق. ما أنت ممكن تروح للادي القلدة وأنا أنت قلتنا لقد كان لكم في رسول الله العسل حسن فلوصي بروح للادي أستطيعنا كم من قلبي خمس أجزاء من الزمناء على الفراكة هتروح تقرأ أستخلص لكما تأجزاء لا الناس ليس تقرأ كده قال عزيزة يقرأ النبي مسترطلا ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله مجانا المتقين. الله مجانا المتقين. الله مجانا المتقين. النبأ ما كده. يقرأ مسترسلا لا يمر بآية فيها سؤال إلا سؤال. ولا على فيها عدد إلا سعال. ولا على فيها رجع يعني جنة ولا إلا كارن. يعد مثلا على آية أعدت للمتقين أو فاتقوا النار التي وقودها الناس الحجار يؤدي يقول الله ما جنبني من النار الله ما جنبني من النار الله ما جنبني من النار هزيش يبقى نفسه يعدى على الأهل بعدها يعدى على الأهل بعد ما فيك لا, لا هو مستدل إنه مستدل يقضى مستدل كراءة متأدمية بطلال كانوا يقولون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وفصلة تعرفها حرفا حرفا, حرفا حاجة كأنه يقرأ كل شيء في الوحيد ليس يقرأ آية ويعديها ويأكلها و... لا لا لا تعرف تعملها بره في حياتك ستتأثن مرة في حياتك مرة في حياتك أقول لك نصيحة يا أخي أنت هتقوم من الليل ستصلي تكون مثلا بجزءين في الركعة ستعد عليك أو ربعين تقرأ لا أستطيع قليلا حط ذلك هنا طب لو كده مش هتحطها هنا مش هتنزلها مش هتنزلها خالص والرفعها خالص, خالص تقعد دايخ هيعدي اول ثاني اربع تربع خلاص هفين رجلك بتوجعك بس ايش القران العدد اول ثاني اربع تربع هتعدي بقى الجزء واثنين وثلاثه مش تدري خلاص انزل عود ممكن لما تيجي ترخى ايه ده ده انا كنت تعبان بس ما كنتش حاسس بس لما تقيش الايات إنما أنت بتقرأ مستني تركع إمتى مع أول ربعة تدعب ما هو بكرأ ده واحد يقوم الليل بكرأ وقال إيه هو بكرأ يوقف بقرأ وقال في صفحة تلك هل يخلص إمتى؟ الصفحة تخلص إمتى؟ طب الصفحة تخلص إمتى؟ لا ما تعمل كده جد اقرأ ما تسميش تخلص إمتى؟ ده أنت تكون أزعلان لما تخلص تكون أزعلان لما تخلص من الصلاة أنت عارف يورو الحديث ده ضعيف لا ضعيف يروى أن النبي السلام قاد لميلان قال إحنا بها يا بلاد هذا اسمي الزعيف لكن معنى صحيح أنا قال إحنا بها قال إيه مش منها يعني وهو فيها مستريح يخرج من الصلاة يصل يتعب زي السمكة في المية وهي في في المية عايشة تخرج برمية هتموت برضو أنت كده تدخل في الصلاة مستريح أول ما تيجي تسلم تبقى بضعيط نفسك ما تسلمش نفسك تتضر في الصلاة نفسك تكون مع الله جل وعلا هكذا كانت عبادة النبي عليه الصلاة والسلام أقول لك كمان في عبادة النبي كلام طويل ومع ذلك يا أخي عشان ما تعذرش نفسك ثلاثين, ثلاثين سنة وأنا جاي طول النهار شغالي ومع ذلك اللي تعبني هو مش عارف ايه ورجع بالليل يدب في سيخة مش قول كده قولك انا طحولة في النهار حضرت شوفي قولك حضرت شوفي في النهار ملو ألم في سيخة ايه واحد ايه واحد كده قلت لو انت كده عوز بالله لو البعيد كده ربنا يكرهه ربنا يبغبه فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون ان الله يبغب يبغب كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة حمار بالنهار جاهل بالليل ناجيف باللي يعني فسيخة قولك أنا فسيخة قولك حمار نهار فسيخة بالليل يعني قوله أنا قولك أنا أعوذ بالله أعوذكم كده هاتقولها تعبنتم النهار. تعبنتم النهار. روحكم الليل برض الله ما عنا وإياكم على ذلك فالنبي عليه السلام كان بيقول ليه أنت يا أخي الله ده ربنا أمر النبي إن ي... أنه يبدأ قيام الليل إمتى هو عنده 40 سنة صح إيش كان النبي إمتى لو أنت عندك 40 سنة وقت يقولي حلاص قرب ده النبي على وهو عنده 2 أو 53 سنة 53 أو سنة في لعنة غزو الجد يعني بالصباح الصباح سيعمل إيه هالحيان. لما يكون مسافر بالليل مسافر بالنهار تقول أح ريح لي ساعتين ثلاثة بالليل عشان أعرف تبع سو يوم طويل بكرة لا جنب نبع ثم رك وعدد جنده عدد أصابة ثلاثمية والعداء معه قوة عتاد وعبد وعبد والنبع المانم بالليل باللبعة عشان نستريح نعرف نحارب الناقة لا قام النبي ليلة بدري كلها قام ليه سل كرسان ثلاثة خمسين تان 53 وخمسين سنة. صلى الله عليه وسلم في يوم النهار يحارب. يحارب إيه؟ يحارب معهم. ينزل يحارب معهم. مش على برد وقولهم أنت تطلع هنا وأنت تطلع هنا لا لا لا. ندم معهم. علي صل الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعًا متواضعًا. وهذا الدرس الثاني. الدرس الأول عبادة زمان عصام. الدف الثاني متواضع النبي عليه الصلاة. متواضع النبي عليه الصلاة. والسلام. كان متواضع يا النبي عليه الصلاة والسلام يلوح لغزوة بث معهم في المعركة إزاي كان كل واحد هم سبعين جبل سبعين بعير وهما درتمية فبيأسموه إزاي وفرسين بث فرسين بث فرس للزبير وفرس للمقداد بن أسود فرسين وسبعين بعير فبإزاي يمشوا عليها زي دي قال فكنا نتناوب ثلاثة على بعير يعني إيه واحدين الكاب واثنين يمشون وبعدين واحدين تاني الكاب واثنين يمشوا. وبعدين بعدين وبعدين الناقة تنشيل واحدة وهم رشين لكي تستريح الناقة شوي طيب النبي كان فين صلى عليه صلى الله رساله كان فين طبعا كان زمان بكيب له بقى هودج حياله ومحترم وعمله تكييف او اثنين بيهوى عليه من بره ده ملك عشق لا لا لا كان زميلي رسول الله عليه السلام علي باب طالب وأبو لباب اثنين شباب اثنين شباب زماء النبي عليه الصلاة فرحوا للنبي عليه الصلاة أبو لباب وعلي. قالوا يا رسول الله اركب أنت ونحن نمشي عنك يعني إحنا متبرعين أنت راجل خمدة ثلاثة خمسين سنة ثلاثة خمسين سنة ثلاثة خمسين سنة الوقتي قل لك أنا عندي زراك فقري وعضرات تنفف استعبانة ومش عارف رجلي فيها دوالي وعاوز وعاو عاو عندي عاوز عندي, عاوز عندي عاوز عامل ايه خلاص ع إنما انما ده بعدهم 53 سنة ومشي مع ابو لمعه علي بن نطاف فبقوله اركب انت واحنا نمشي عندك قال لهم ايه علي متواضع صلوه عليه قال لهم لا انتما مني ولا انا عن الاجر منكم الدرس اللي بعده هقول لك كيف النبي شجع النبي عليه الصلاه والسلام فكرني ده بجد النبي عليه الصلاه لكن تواضع النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم انا تخيل تخيل مش هقول لك ان تخيل تكون انت ماشي مثلا راكب عربيه والمحافظ ماشي جنبك يمسك لك حطام الجمل يسحبه لك وانت راكب والمحافظ ماشي الرئيس ماشي مين ده النبي صلى الله عليه وسلم رئيس الامه امام الامه غيره يا اخي نمشي وانت راكب ازاي صعبة لكن النبي كان متواضع عليه السلام يقول ما أنتوا بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن أدنى منكم في رضو الأعذاب كنرده التراب على وشه على بطنه ده هم لما كانوا توبوا مش أدري يضربوا يرفع النبى على الصلاة يضرب هذا يرفع النبي ثوبه يظهر بطنه يقول والله رأينا التراب قد غطى بطن النبي بأبي أنت وأمي ونفسي رسوله التراب يغطى بطن النبي عليه السلام توضأ ينزل في الارض هم جعانين ما ياكلش ما ياكلش ليه هم جعانين بيقدر ياكل النبي رحمه جلاله برضه ما ياكلش لوحده تعالوا كلكم اكلوا زي ما قلت له قلت له دعني ما 1100 ساعة كلنا نستروا تواضع عريس السلام من تواضع النبي عليه الصلاه والسلام اللي يقول للصحابه كما بالصحيحين تصح البخاري لا تطروني كما اترك انصر ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ما تقولونش يعني ما تكبرونيش قوي أنا عشر بل أنا عبد بل أحب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بها ولذلك سماه الله عزيلا على بها في مواطن الرفعة والعلوم عبد الله في الدعوة لله قال تعالى وأنه لما قام عبد الله يبعوه اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام سبحانه الذي أسرأ بعبده فأوحى إلى عبده فيسمي الله جل وعلا نبيه عبد لأن النبي يحب أن يكون عبدا لله جل وعلا بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتو رجل فارتعد أمام النبي وعب قدام النبي فأخير الوعب قدام النبي معقول اتبعك قال النبي عليه الصلاة والسلام هون عليك انت خير فيه هون عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة بمكة كان منعوب من النبي ده أنا أمي إذا تقلت واحدة عادية بتاكل اللي يعيش الناشط بتاكل اللحم المشفى اللي ما متأخذش ده بالقرير اللي هو اللحمة اللي الأفارقة بيعلقوها لحمة كدة هيخذوها ليبقواها ويعلىها في الشمس بس النبي طبق بهده كدة فمقولوا انت بيه انا انا انت حاف انا ابن مين مش بقوله انا ابن مين ابن أكافر لا ده انا ابن واحدة كد بتاكل لحمة نشفى متعلقة على, على اللي حبر في مكة فانا واحد عادي بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني آكل كما يأكل العبد وأناج كما ينام العبد علي سيدنا والسلام الله عليه وسلم تواضع تخيل كذا النبي عليه الصلاة والسلام, أأكل أأكل عليه الصلاة والسلام. كان يمشي بالشارع من تواضعه علي سيدنا صلى الله يمشي بالشارع يلا عيال باللعبوا يروهم السلام عليكم تعرف تعملها أنت؟ يلا عيال أربعة خمس سنين باللعبوا خرّض بالشارع تعتد عليهم يروهم السلام عليكم قرب كذا. جرب عشان تعلم التواضع للنبي عليه الصلاة يسلم النبي على الصبيعات من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أما ماذا المسلمين لما بكروا التفاضع من الأنبياء وحقق اليهود فقال اليهودي اقسم بالله الذي فضل موسى على العالمين فضربه المسلم فقال اليهود فضل موسى على على علمين فضلوا ما فضله على محمد عليه الصلاة هو النبي أفضل سيد محمد ولا سيدنا موسى النبي ولا شك أنا سيد الأد عاد لكن من تواضع النبي عليه السلام لما قوموا صحب له قاد لهم لا تفضلوني على الأنبياء لا تفضلوني على الأنبياء فإنما أكون يوم القيامة فأنا أول من يُبعث في يوم القيامة أو أحد يؤمي من يومه فأجد موسى آخذا بقائمة من قائم العرض بقول بأو يعني أفوق حفيق بعد الصعقة أنا أول من يفير أول من يبعثه الله جلالعي كما قال النبي عليه الصلاة أنا أول من تنشق الأرض عمره من القيامة فالنبي من توضع عليه أجد موسى آخذا بقائمة من قائم العرض فلا أدلي أفاق قبلي أمزولي يا بل فاقة في الطول. يعني بقولنا أنا مش عارف فاق ولا هو يعني ربنا عجل ممن استثناء فلا يفعق الله فعل لكن الشهد اللي نبحث عنه لا تفضلوني على الأنبياء لما الصحابة النبع سيم خاد لا ينتقص من يونس حين خرج مغاضباً حين خرج مغاضم الحلاة فظن ألا نقدرها ليه وفرض إليه الوحيد حفظ لأنا ساذ الله دل وعلا خاف النبي أعصر ألقّصه ان ينتغصوا من يونس قال النبي أعصرام لا يكون أن أحدكم أنا خير من يونس ابن ولما وعندما دخل رجل على النبي أعصرام فقال له يا خير الباية هو من خير بالباية هو النبي أعصرام فالصحابي يقول له يا خير الباية قال النبي أعصرام ذاك إبراهيم خليل الله ذاك إبراهيم الله رغم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم ولا سك ولا سك لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا فهل تتعلم متواضع؟ هل تتعلم التواضع من النبي صلى الله عليه كان بيركب على الحمار عيّكاب أي غريب ويركب وراه ويركب رأو سلم بن زيد أو غيره أنا عاوز اللي بيركب عربية عنده عربية مرة مرة يمشي يركب عجلة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يركب على الحمار. كان النبي يارس مركب على الحمار والحمار كان يعتبر اللي هو المدقوبات الدرجة الثالثة. يعني كان في فرسان، خيول وكان في جمال. درجة أول درجة ثانية. الدرجة الثالثة كان نر أسير مركب الحمار. أنت برضه حاول تركب كده على الدرجة الثالثة مرة. بدنا ما تركب عربية أو تركب توبيس تركب عجلة. جرب كده. اللي عنده عربية فخمة مرة يجي المسجد اركب مجرباته يجرب عشان يتعلم التواضع يجي ماشي اقول لك فكرة حلوة النبي عليه السلام كان يأمر الصحابة بالاحتفاء احيانا بالاحتفاء احيانا وكان ينعى عن التردن الا غبة يعني ما تسرح عارة كل يوم مرة كده روح الجامعة من غير ما تفرح وانده حافظ مرة عشان تعمل فقله النبي عليه السلام مرة جرب كده يروح الجامعة من غير اي حاجة كده من غير ما اتسرح بال بالبيجامه ترى بلاش دي تقول ودتنا في ده انزل حتى وانت من البيت للدور الارضي انزل حافل واحد جاي لك نده بتاع له بابا من تحت انزل له حاجه اعمل زي ما بنعملها في الجامعه من احيانا لما تروح كل يوم مش كل يوم تجيبي بتاع اسمه الجل ده ولا اسمه ايه وتلزق وتطلع فوق قدام المرايه وكأن البنت فيش يبقى قدام لا ايه مصدق يزرع ويسبسل نفسه ويزرع فيه انتراح فيها تتجوز وحتى راح تتجوز بيش يعمل كده فكان النبي عليه السلام ينهى عن كثير من ارفاه كان ينهى عن التراجل الا جده كان يقموا باحتفال حيامك وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام فتعلم التواضع سلم على الناس واحد شايفه قدامك وانت ركب عربية فخمة واحد واقف بيشغل الميكروباص تعبان في وقت زروة وقبل وصد اوصل بدل ما انت ماشي عندك ثلاث اماكن فاضيين ولا اربع اماكن فاضيين وهو ماذا؟ كل بسط. ايه الميكروباص كله مليان اول ما وصلت يا تواضع مع عمر تبسط مع عمر واحد بيقن الشارع بتاعك روح سلم عليه روح وسلم عليه والله وهي تواضع يكرمه ان الله من الله جل وعلا يرفعك الله جل وعلا بتواضعك كما قال النبي اصم من تواضع لله رفعه الله ومع ذلك دعوا الى الله الناس تضرب واحد بك مثلا تسلم عليه واحد جيه يخبط عليك سين يشتري الزبالة من بيتك قول له والله انت داخل وياكل معاك ايه يعني متعفف ديس على نفسك شوية علم نفسك الطيبة يوم دعني يوم يو. عيال مكينة سلم عليهم حاول ان تتنزل بنفسك وانت استاذ جامعة ولا انت استاذ دكتور ولا ايه يعني واحد جنبك سلم عليه هتلاقيه وقل له ايه ايه ايه ايه انا واحد زيك انا بشر زيك انت اخوي حسن الناس بالتواضع فهذا يرفعك الله جل وعلا به فبدا ان سئل من قدر النبي صلى الله عليه وسلم شيخ هو المتواضعين رفعه الله جل وعلا فوق العالمين اذ انه سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم والكلام في تواضع النبي كثير جدا كان في سلسله هنا اسمها سلسله الاخلاق تحدثت فيها عن كثير من الأخلاق وكل كلام عن خلق معين تحدثت به عن هذا الخلق الذي رصده لنا النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الثالث الذي تتعلم به من النبي عليه الصلاة به النبي عليه الصلاة ألا هو الشجاعة. شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان شجاع. النبي كان أشجع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كمل رقاف من أحد كل نباه. أقول لك الدليل إيه؟ تعرف أنت؟ تعرف؟ تمشي في الصحراء وحدك؟ تعرف بعض الإخوة والله والله بعض الإخوة لما الدنيا بتطلم وقعد في البيت واحده بنته ليمشي بولي بخافة وقعد واحده في البيت يتصل بزوجته لا تعالف أصلاً أعاد لوحده أيو والله بعض ال... بعض الشباب اللي زي يعني كل عرض كل عرض لو قلت له بخ يغم عليه يغم عليه إنما النبي عليه الصلاة والسلام يطلع يتعبد في غار حراء يقعد مثلا خمس ست سبع ثمان ليالي وحده في غار في أعلى الجبل لا خايف من أسد يطلع عليه ولا سبع يعبده ولا تعبني لذغه ولا حية لساءه ولا أقرب يعرض منه لا, لا لا أبدا غار أنا شفت غار حراء غار حراء في مكة في أعلى جبل النور بيطلعوا عليه ثلاثة أربعة ساعات بجد ما يوصرونه النبي يفضل الطريع ثلاثة أربعة ساعات وياخد معاه شوية أكس يطلع يقعد ذلك اللي قال العدد يعني مع عدد مثل. يقعد معدد كبير تزعى اللي قال لي مثلا يقعد النبي على صالحه في الغرل وعده في الظلمة مش هكذا هو يقعد النجوم بسر ما فيش هو بلها الأمر شوية دور رجومه النبي يععد يوسل السماء يعبد الوعد لأنه قبل أن يبعث لاقي سبحان الله يعني قرأتوا عريس في طبقات ابن سعد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد أول ما ولد كانت أمه شخصت ببصره إلى السماء أول ما ولد بصر السماء فهذا منع من, من صبر الله جل وعلا جبله على ذلك فيطلع النبل غاض أنت لو رحت لوحدك في ده بعض الأخوة لما يروح يتدبر في خلق الله ويقف مثلا قدام النيل في طرخف حتة في عيدة كده ولا حاجة هو جاي كده من ميت عنطر ل... ل... قبل ما يوصل لل للنواة يقف في حتة دي واحدة يتدبر أول ما دينا تلاقي الجرج تبعت ليه؟ يقف من الوحده مرعوب أول ما يسمع بفضعة بتنق ولا حاجة ويدينا مظلمة جرج يتلقت صوت مرقت شوف النابعة يا سرد صوت خاكي صوت الرياح اللي بتعدي من ثقوب الجبل والنبي قاعد في الجبل ولا باله عريس وصار اشجعناه عريس وصار صار قاعد في المدينة مرة فسمعوا صوتا عاليا فكلهم يشوف ايه الصوت ده فاندعوا بعضهم ثلاثه اربعه مشهم عشان يشوفوا ايه الصوت ده لا يكون عدو ولا اسد وع... لسه خرجين لقوا النبي راجع عليه الصلاة والسلام. قال لهم لم تراعوا ولم تراعوا يعني النبي أمقى لهم وراعه وشاب ورجع تاني قد ما بفكرش إلا يأخذ الوحى معاه ولا جري راح النبي عليه على فرص ليس عليه غطاء اللي هو عليه اللي مش عليه بردعي يعني ليس عليه الكفاء فالنبي عليه الصلاة والسلام خد الفرص نطبه وجارج. بدون ما يمسك بحاجة راح يشوف إيه لأبعير قد نبت يعني هرب جابوا النبي على ورجع هل لو ما تخافوهش ده بس كان بعيدا انا جبت و جيت عليه السلام انت لو سنعت بالصدة الحقولي بعض الاخر والله بيقول لي بيقول لي انا كل يوم انا ساكل في الدور اخير بسمع كأنه حاجبت الحراج على السطح قوله بتاني ايه بقول لي ما امقفلي با كويس بحسن بقول لي هطلع تشوفي ايه بقول لي امقفلي كويس طب لو حرام دخل اجل في البتا يقول لي ام ربط عيني يسرق اليساء و بس ما يضربنيش. فإن أنا أشجع أنه عريص الصلاة من شجاعة النبي عليه الصلاة والتي ظهرت في غزوة حولين في غزوة حولين من شجاعة النبي عليه أن تهل عنه جميع الصحابة أو بقلوا عمر الأكابر شجعان الصحابة هربوا وقف النبي في المعرجة واحدة بأبي أنت وأمي نفس رسول الله أشج وقف النبي وحده حول المشركين ينادي بأعلى صوته أنا النبي ولا كذب أنا من عبد المطّالب أنا النبي ولا كذب أنا من عبد المطّالب حتى تجمع الصحابة حول النبي على الصلاة بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشج الناس كان الصحابة الأبطال الأثبات الأقوياء كانوا إذا خافوا في المعاكف احتموا بالنبي عف مش له دمه كما يقول براء من صيحات كنا إذا اشتد البس وحمي الوطيس اتقينا برسول الله مرفرا نتقبي إذا جعله قايلنا صلى الله عليه وسلم مش ب مش يعني ب بحط النبي خلاص كذا له معتين النبي الله جل وعلا حافظه والنبي يحفظ الناس صلى الله عليه وسلم واجعلنا صلى الله عليه وسلم كنا إذا حمي البس واشتد الوطيف اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم بل كما يقول بعض الصحابة في غزوة الأحزاب في غزوة الأحزاب أو في غزوة أحد في غزوة أحد تولى الجميع للنبي عليه الصلاة والله صح؟ لم يبقى له إلا طالح ابن عبيد الله ومعه 12 أنصاري 12 أنصاري وطالح ابن عبيد الله والنبي عليه الصلاة والله الصحابة هربوا وعبد الله وعاجزين عنهم بعد ذلك كل هرب لما الرومانزم صنع قائد مهند وجلد كما عارفين القصة وعبد الله تفرق المسلمون وقف النبي صلى في المعركة ما تحربش لم يلتفت وقف النبي في المعركة لم يلتفت دمارت اتشقت ساحت ومع ذلك ولا دحرس سلموا وعند الأربعة اللي تحتهم اللي هم الرماية وعوم ومع ذلك ما دحرس ضربوا على ابنه حتى رجل تعارف من وبعد ذلك وقف يحارف ضربه ابن خمأة على راسه حتى يقوم محمد النهات ومع ذلك وقف النبي ثابتا. ثم الله عليه وسلم قدام ابن عبيد الله واثماشر أنصاري قال النبي عثمان لا أبقى مثلا خمسين واحد من المشركين جايين عليه فقال النبي من يقلقنا أو من يحمينا أو من يدعشنا عنه أو من يدعشنا من يقوم من يقوم فقال عنصاري أنا يقول الله قال لا لكن النبي ببشره قال من للكون ويكون معي في الجنة من إذن لنفعه معاه في الجنة فيقول عنصاري يدفع النبي أصلاب يقاتل بقاعا عن النبي أحسن حتى يكتف فيقول النبي ما أغنانا شيئا أو ما أغنى عنا شيئا فيقول مرة أخرية من القول من اللي دافع فيقوم اسر أنا رسول الله ويكون معي من جن يقول يدفع فيظل يدفع النبي حتى يقتل النبي يقول من القوم بره وثنو... لغايه لما مات ال12 انصاري المشركين حوالين اننا يقتلنا كلنا كان دعوه زيد يضرب ودعو يقتل ودعو يجز ودعو يرمي بالسهم ودعو يضرب بالرمح والناس في النص ما طالحه فطالب من ابي الله اقبل يضرب عن النبي صلى الله حتى انقطع اصابعه فقال حس حس يعني حس ان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعاتك الملائكة والناس ينظرون ايه ده المسجنة حول النبي بدحبه كل ركاله والنبي ببشره وبيكلمه انت متخاني المصدر يعني مش بقولوا الحرائيش مش بقول الحرائيش لا لا ده يا يلا حد يقاوم حد يدافع وبعدين قلنا لو قلت بسم الله لرفعاتك الملائكة والناس ينظرون وبعدين يضربه طلحة يمنة واسرة حتى يقع طلحة خلاص فيدافع النبي عن دينه وحده لا في جبل وحدة اتمت ربيعته وصلح ما بين والنبي صلى الله عليه وسلم ويضرب المشركين فالتفت المسلمون من بعيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدافع وحده وضرب المشركين تخيل عدد حاول من كل مكان للوحدة بالاتصال كل واحد من الوالد يدافع لأن أسر الناس يدافع عن دينه حتى جاء المسلمون فقال النبي عليه الصلاة والسلام دونكم أخاكم دونكم أخاكم يعني حتى ما الحقولي بقى أنا اتفاع على جده لا ألوم الحقول طرحة لإنه دفع عني تزعب بي فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس فتعلم الشجاعة من النبي صلى الله عليه وسلم ولو يوم بعد يوم در نفسك انك تعد وحدك انك تقضي بربك انك تبصر السماء خيفني أقول لك أسسي أنا مش خيف من البشر فأنا خيف من الجن بعض الناس كده قلت لها أنا... أنت تفكر أن أنا خائف من بشر ولا من تعمل أنا خائف بس من الجن خائف من الجن أنت عندك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدخن جني يهرب منك لا أعلم يتحرق كيف لإيه؟ والله يا إخوانا أحيانا أحيانا يمروا بالإنسان ساعة يقولوا فيها يقرأ في عيد الكرسي بيقين والله يبقى حاسف لو طرع له إبليس مع كل الشعاطين يصرعهم فأنا أنت الآن قريب وكيد الشيطان ضعيف وقوتك من القوي إن كيد الشيطان كان ضعيفا تعلم الشزاعة من النبي صلى الله عليه وسلم واسأل الله جل وعلا ذلك لا أريد أن أعطيها عليكم في هذه الليلة وإن شاء الله تعالى نتمم اللقاء فإن نتمم الموضوع في اللقاء القادم إن يسر الله لنا ذلك وإن الله تعالى أن يجعلنا إياكم من المقترين بالنبي عليه الصلاة والسلام وإن شاء الله سامحوني بعد المحاضرة أستاذنكم سريعا يعني دون سلام عندي بس ارتباط فأسألتكم سريعا سامشي بعد اللقاء ماشرة وأسأل الله تعالى أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال وأقولكم لهذا الله لكم إن شاء الله الأسئلة أجيب عليها في اللقاء القادم أقولكم لهذا الله لكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وحمد الله رضي عمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته